خلق جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانية كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَخِّرُ الْأَجَلَ لِشَيْءٍ وَمَن يَشْكُرِ اللَّهَ يَكُنْ 117. وأهديكم صراطا مستقيما 118. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا